الفصل الخامس الفيزياء وتطبيقاتها الفيزياء والميكانيكا الفيزياء ضاعت كتب العرب المهمة في الفيزياء ولم يبق منها غير أسمائها ككتاب الحسن بن الهيثم في الرؤية المستقيمة والمنعكسة والمنعطفة وفي المرايا المحرقة ومع ذلك فإننا نستدل على أهمية كتب العرب في الفيزياء من العدد القليل الذي وصل إلينا منها ولسيما كتاب الحسن في البصريات الذي نقل إلى اللغة اللاتينية واللغة الإيطالية فاستعان كيلر به كثيرا في كتابه عن البصريات ويرى القارئ في كتاب الحسن فصولا دقيقة عن حرارة المرايا ومحل الصور الظاهر في المرايا وانحراف الأشياء وجسامتها الظاهرة إلى آخره ويرى فيه على الخصوص حلا هندسيا للمسألة الآتية التي تتعلق بمعادلة من الدرجة الرابعة وهي إذا علم موضع نقطة مضيئة ووضع العين فكيف تجد على المرايا الكورية والاستوانية النقطة التي تتجمع فيها الأشعة بعد انعكاسها فعد ميسيو شال الذي هو حجة في هذه الموضوعات هذا الكتاب مصدر معارفنا للبصريات الميكانيكا معارف العرب الميكانيكية العلمية واسعة جدا ويستدل على مهارتهم في الميكانيكا من بقايا آلاتهم التي انتهت إلينا ومن وصفهم لها في مؤلفاتهم ورأى الدكتور براندر الإكسفوردي أن العرب هم الذين طبقوا الرقاص على الساعة غير أن ما أبداه من الأسباب لا يكفي على ما يظهر لإسناد هذا الاختراع المهم إلى العرب والذي نرجحه هو الساعة الدقاقة التي أرسلها هارون الرشيد إلى شارلمان هي ساعة مائية تدق في كل ساعة بسقوط كراتها النحاسية على قرص معدني ولكن الذي لا ريب فيه هو أن العرب عرف الساعات ذات الأثقال التي تختلف كثيرا عن الساعات المائية ودليلنا على ذلك ما وصفت به ساعة الجامع الأموي الشهيرة في كتب كثير من المؤلفين ولسيما بن يمين التطيلي الذي زار فلسطين في القرن الثاني عشر من الميلاد وقد اقتطفنا الوصف الآتي من ترجمة مسيو سلفستر دوساسي لابن جبير قال ابن جبير وعن يمين الخارج من باب جيرون في جوار البلاط الذي أمامه غرفة لها هيئة طاق كبير مستدير فيه طيان صفر قد فتحت أبوابا صغارا على عدد ساعات النهار ودبرت تدبيرا هندسيا فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط سنجتان من صفر من فمي بازين مصورين من صفر قائمين على طاصتين من صفر تحت كل واحد منهما أحدهما تحت أول باب من تلك الأبواب، والثاني تحت آخرها، والطاستان مثقوبتان، فعند وقوع البندقيتين فيهما تعودان داخل الجدار إلى الغرفة، وتبصر البازين يمدان عنقيهما بالبندقيتين إلى الطاستين، ويقذفانهما بسرعة بتدبير عجيب تتخيله الأوهام سحراً، وعند وقوع البندقيتين في الطاستين يسمع لهما دوي، وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين بلوح من الصفر لا يزال كذلك عند كل انقضاء ساعة من النهار حتى تنغلق الأبواب كلها وتنقض الساعات ثم تعود إلى حالها الأول ولها بالليل تدبير آخر وذلك أن في القوس المنعطفة على الطيقان المذكورة اثنتي عشرة دائرة من النحاس مخرمة تعترض في كل دائرة زجاجة من داخل الجدار في الغرفة يدير ذلك كله منها خلف الطيقان المذكورة وخلف الزجاجة مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدار الساعة فإذا انقضت عم الزجاج ضوء المصباح وفاض على الدائرة أمامها شعاع فلاحت للأبصار دائرة محمرة ثم انتقل ذلك إلى الأخرى حتى تنقضي ساعات الليل وتحمر الدوائر كلها وقد وكل بها في الغرفة متفقد لحالها درب بشأنها وانتقالها ويعيد فتح الأبواب وصرف الصنوج إلى مواضعها الكيمياء كيمياء العرب مشوبة بالسيمياء كما كان علم الفلك عندهم مشوبا بفن التنجيم ولكن مزج العلم المثبت بالخيال لم يمنع العرب من الوصول إلى اكتشافات مهمة والمعارف التي انتقلت من اليونان إلى العرب في الكيمياء ضعيفة ولم يكن لليونان علم بما اكتشفه العرب من المركبات المهمة كالكحول وزيت الزاج، الحامض الكبريتي، وماء الفضة، الحامض النتري وماء الذهب، وما إلى ذلك. وقد اكتشف العرب أهم أسس الكيمياء كالتقطير. قال بعض المؤلفين إن اللافوازي واضع علم الكيمياء، وقد نسوا أننا لعهد لنا بعلم من العلوم، ومنها علم الكيمياء. صار ابتداعه دفعة واحدة. وأنه وجد عند العرب من المختبرات ما وصلوا به إلى اكتشافات لم يكن لافوزيل يستطيع أن ينتهي إلى اكتشافاته بغيرها وأقدم علماء العرب في الكيمياء وأكثرهم شهرة هو جابر الذي عاش في أواخر القرن الثامن من الميلاد والذي ألف كتبا كبيرة فيها ولكنه نشأ عن كثرة من تسمى باسمه من معاصريه صعوبة تمييز ما يجب نسبته إليه منها ونقل عدد غير قليل من كتبه إلى اللغة اللاتينية وقد نقل كتابه الاستثمام الذي هو من أهم كتبه إلى اللغة الفرنسية في سنة 1672 ميلادية فدل هذا على دوام نفوذه العلمي في أوروبا مدة طويلة ويتألف من كتب جابر موسوعة علمية حاوية خلاصة ما وصل إليه علم الكيمياء العرب في عصره وتشمل هذه الكتب على وصف كثير من المركبات الكيميائية التي لم تذكر قبله كماء الفضة الحامض النتري وماء المهمين اللذين لا نتصور علم الكيمياء بغيرهما ويظهر أن جابر بن حيان عرف خواص بعض الأرواح فقد ذكر أن الأرواح حينما تستقر بالأجسام تفقد شكلها وطبيعتها وتصبح غير ما كانت عليه وأنها في حالة التحليل إما أن تطير وحدها وتبقى الأجسام التي امتزجت بها وإما أن تطير مع ما امتزجت به من الأجسام في آن واحد وكان جابر يعتقد كجميع السيماويين أن المعادن مركبة من عناصر كثيرة غير معروفة فيسمي هؤلاء هذه العناصر على حسب الأحوال ببعض الأسماء كالكبريت والزئبق والزرنيخ إلى آخره ولكن هذه الأسماء لم تدل على خواص العناصر المفترضة التي أطلقت عليها وإلى هذا الأمر أشار سيماويون غير مرة، فيجب الانتباه إليه خوفاً من الوقوع في مثل ما اقترفه مؤلفون كثيرون من الوزر نحوهم. ويرى علماء الكيمياء من العرب أن جميع المعادن مؤلفة من عناصر واحدة، وأن بعض المعادن لا يختلف عن بعض إلا بسبب اختلاف نسب هذه العناصر، وأنه في حالة حل هذه العناصر وإعادة تركيبها مرة أخرى على نسب ملائمة، يظهر كما هو ظاهر بأي معدن آخر كما يراد كالذهب مثلا ورانت مسألة تحويل المعادن على قلوب سيموي العرب قرونا كثيرة كما هو معلوم فنشأ عن نظرياتهم البعيدة من الذهنية الحاضرة بعض البعد خدم للعلم حقيقة عند قيامهم بمباحثهم التي ما كانت لتقع بغيرها أجل إنه لا يكتشف ما يبحث عنه ولكنه يكتشف ما لا يعثر عليه بغير طلب تحويل المعادن زمنا طويلا واشتملت كتب جابر على بيان كثير من المركبات الكيميائية التي كانت مجهولة قبله كماء الفضة الحامض النتري وماء الذهب والبوتاس وملح النشادر وحجر جهنم نترات الفضة والسليماني والراسب الأحمر وكان جابر أول من وصف في كتبه أعمالا أساسية التقطير والتصعيد والتبلور والتذيب والتحويل إلى آخره واكتشف العرب أيضا مركبات أخرى لا غنية للكيمياء والصناعة عنها كزيت الزاج الحامض الكبريتي والكحول وكان الرازي المتوفى سنة 940 ميلادية أول من وصفها فقال إن زيت الزاج يستخرج بتقطير كبريت الحديد وإن الكحول تستخرج بتقطير المواد اللبية أو السكرية المختمرة ودرس أكثر علماء العرب الذين ألفوا في مختلف العلوم مسائل الكيميا وضاع أهم كتب الكيمياء العربية خلا مؤلفات جابر والرازي فنأسف على ذلك بعد أن تجلت لنا قيمة ما هو بين أيدينا منها ويظهر لنا مدى اكتشافات العرب الكيميائية من كثرة ما كان مجهولا قبلهم من المركبات التي ذكروها في مؤلفاتهم الطبية وابتدع العرب فن الصيدلة ويبدو لنا مقدار معارفهم في الكيمياء الصناعية من حذقهم لفن الصباغة واستخراج المعادن وصنع الفولاذ ودباغة الجلود إلى آخره العلوم التطبيقية الاكتشافات المعارف الصناعية لم يهمل العرب أمر التطبيقات الصناعية مع قيامهم بمباحثهم النظرية وكان لصناعات العرب تفوق عظيم بفضل معارفهم العلمية ونعلم ما أدت إليه صناعاتهم من النتائج وإن جهلنا أكثر طرقها فنعرف مثلا أنهم كانوا يعلمون استغلال مناجم الكبريت والنحاس والزئبق والحديد والذهب وأنهم كانوا ماهرين في الدباغة وفي فن تسقية الفولاذ كما تشهد بذلك نصال طليطرة وأنه كان لنسائجهم وأسلحتهم وجلودهم وورقهم شهرة عالمية وأنه لم يسبقهم أحد في كثير من فروع الصناعة إلى عصرهم ونرى بين اختراعات العرب ما لا يجوز الاكتفاء بذكره لأهميته كاختراعهم للبارود مثلا ولذا فإننا نقول بضع كلمات فيه بارود الحرب والأسلحة النارية استعملت أمم آسيا أنواع المركبات المحرقة في حروبها منذ القرون القديمة ولكن أوروبا لم تعرف هذه المركبات إلا في القرن السابع من الميلاد ويظن أن الذي نقلها من آسيا هو مهندس معماري اسمه كالينيك واستفاد البيزنطيون استفادة عظيمة من هذه المركبات في دحر العرب حينما وضعوا نطاقا أمام القسطنطينية وأمر القيصر قسطنطين بورفيروجينيت بعدها من أسرار الدولة وإن لم تلبث أن كشفت وأسفرت مباحث رينو وفافي عن القطع بأن هذه المركبات التي وصفت في كثير من المخطوطات القديمة مؤلفة من الكبريت وبعض المواد الملتهبة كبعض الراتنجات والأدهان ولسرعان ما عرف العرب تركيب النار اليونانية وبلغت هذه النار من الانتشار عندهم ما صارت معه عامل الهجوم المهم كما قال ذلك المؤلفان وتفنن العرب في استخدامها والقذف بها بشتى الطرق وليس بمجهول خبر الرعب الذي ألقته في قلوب الصليبيين فورد ذكره في أحاديثهم ومن ذلك أن أعلن جوانفيل. أنها أفضع شيء رآه في حياته وأنها ضرب من التنانين الكبيرة الطائرة في الهواء ولما أصبح جوانفيل في جوار الملك سان لويس ركع ورفع يديه إلى السماء وقال باكيا أي ربنا يسوع احفظنا واحفظ قومنا ولا يخلو هذا الفزع من وهم أي أن النار اليونانية إذا كانت نافعة في المعارك البحرية للقضاء على سفن العدو فإنها لم تكن كذلك في البر ولم يروي أحد من المؤرخين أنها أودت بحياة أحد من رجال سان لويس أو غيرهم في البر، وأطبقت النار اليونانية على سان لويس وكثير من فرسانه من غير أن تصيبهم بأذى، فالنار اليونانية وإن كان من طبيعتها التحريق لم تصلح للرشق، وهي وإن كان يقذف بها لم تنفع لرمي القذائف، وهي وإن كانت من المحترقات لم تكن لها خواص البارود في الانفجار، وعزي اختراع البارود، الى روجر بيكن زمنا طويلا مع ان روجر بيكن لم يفعل غير ما فعله البرت الكبير من اقتباس المركبات القديمة ولسيما ما وصفه منها ماركوس جاراكوس في مخطوط كتب في سنة 1230 ميلادية بعنوان كتاب النار لاحراق الاعداء والحق ان كثيرا من هذه المركبات يشابه تركيب البارود ولكنه كان يستعمل في الاسم النارية فقط وهو مقتبس من العرب لا ريب كجميع المركبات الكيميائية في القرون الوسطى والعرب هؤلاء قد عرفوا الأسلحة النارية قبل النصارى بزمن طويل كما يأتي بيانه وأثبتت مباحث ميسيورينو وميسيوفافيه وقد سبقهما إليها الغزيري وأندريه وفياردو أن العرب هم الذين اخترعوا بارود المدافع السهلة الانفجار الدافعة للقذائف وبيان ذلك أن ذينك المؤلفين رأيا في بدء الأمر كما رأى غيرهما أن أمر هذا الاختراع يعود إلى الصينيين وأنهما رجعا في مذكرة ثانية نشرها سنة 1850 ميلادية وذلك بعدما اطلعا على ما جاء في بعض المخطوطات التي عثر عليها حديثا عن رأيهما معلنين أن العرب هم أصحاب هذا الاختراع العظيم الذي قلب نظام الحرب رأسا على عقب ومما قاله ذلك المؤلفان إن الصينيين هم الذين اكتشفوا ملح البارود واستعملوه في النار الصناعية وأن العرب هم الذين استخرجوا قوة البارود الدافعة، أي أن العرب هم الذين اخترعوا الأسلحة النارية وجرى المؤرخون على الرأي القائل إن المعركة الأولى التي استعملت فيها المدافع هي معركة كريسي سنة 1346 ميلادية والحقيقة هي ما أثبته مؤرخو العرب في مؤلفاتهم من النصوص الكثيرة التي تدل على أن استعمال المدافع وقع قبل تلك السنة بزمن طويل. ومن ينظر إلى المختارات المقتطفة من المخطوطات التي ترجمها كوندي يجد على الخصوص أن الأمير يعقوب حاصر زعيم ثوار في مدينة المهدية بإفريقيا في سنة 1205 ومئتين وخمس ميلادية، وأنه ضرب أسوارها بمختلف الآلات والقنابل، أي ضربها بآلات لم يره الناس قبل ذلك، فكانت كل واحدة منها ترمي قذائف كبيرة. من الحجارة وقنابل من الحديد فتسقط في وسط المدينة ونرى ذلك صريحا في تاريخ ابن خلدون عن البربر حيث ذكر استعمال المدافع في الحصار بقوله ولما فتح السلطان أبو يوسف بلاد المغرب وجه عزمه إلى افتتاح سجل ماسة 622 ميلادية إلى 1273 ميلادية 622 هجرية 1273 ميلادية من أيدي بني عبد الواد المتغلبين عليها وإذالة دعوته فيها من دعوتهم فنهض إليها في العساكر والحشود في رجب من سنة اثنتين وسبعين فنازلها وقد حشد إليها أهل المغرب أجمع من زناتتة العرب والبربر وكافة الجنود والعساكر ونصب عليها آلات الحصار من المجانيق والعرادات وهندام النفط القاذف بعص الحديد ينبعث من خزانة أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة بارئها فأقام عليها حولا يغاديها القتال ويراوحها إلى أن سقطت ذات يوم على حين غفلة طائفة من سورها بإلحاح الحجارة من المنجنيق عليها فبادروا إلى اقتحام البلدة فدخلوه عنوة من تلك الفرجة وتثبت مخطوطات ذلك الزمن أن الأسلحة النارية شاعت بين العرب بسرعة وأنهم استخدموها للدفاع عن مدينة الجزيرة التي هاجمها الأذونش الحادي عشر سنة 1342 ميلادية وجاء في تاريخ الأذونش الحادي عشر أن مغاربة المدينة كانوا يقذفون كثيرا من الصواعق على الجيش فيرمون عليه عدة قنابل كبيرة من الحديد كالتفاح الكبير وذلك إلى مسافة بعيدة من المدينة فيمر بعضها من فوق الجيش ويسقط بعضها عليه وحضر كوندربي وكونسا سلبري الإنجليزيان ذلك الحصار وشاهد نتائج استخدام البارود ونقلا ذلك الاختراع إلى بلادهم من فورهم واستخدمه الإنجليز في معركة كريسي بعد ذلك بأربع سنين وتجد في المخطوطات العربية بيانا لتركيب ما كان العرب يستخدمونه من البارود والأسلحة النارية وإليك النص الطريف الذي ورد في مخطوط كتب في أواخر القرن الثالث عشر من الميلاد، فترجمه رينو. وصف للذخيرة التي تدك في المدفع مع بيان نسبتها. تأخذ عشرة دراهم من ملح البارود ودرهمان من الفحم ودرهم ونصف درهم من الكبريت، وتسحق حتى تصبح كالغبار، ويملأ منها ثلث المدفع فقط خوفا من انفزاره. ويصنع الخراط من أجل ذلك مدفعا من خشب. تناسب جسامته فوهته وتدك الذخيرة فيه بشدة ويضاف إليها إما بندق وإما نبل ثم تشعل ويكون قياس المدفع مناسبا لثقبه فإذا كان عميقا أكثر من اتساع الفوهة بدى ناقصا الوراقة كان الأوروبيون في القرون الوسطى يكتبون على الرقوق لزمن طويل وكان غلاء أسعارها مانعا من توافر المخطوطات فيها ونشأ عن ندرتها أن تعود الرهبان حك كتب كبار المؤلفين من اليونان والرومان ليستبدلوا بها مواعظهم الدينية ولولا العرب لضاع أكثر هذه الكتب الرائعة القديمة التي زعم أنها حفظت في أروقة الأديار بعتنا، وكان اكتشاف مادة تقوم مقام الرق وتشابه بردي قدماء المصريين يعد من أعظم العوامل في نشر المعارف وتثبت المخطوطة التي عثر عليها الغزيري في مكتبة الإسكريال والمكتوبة في سنة ألف وتسع ميلادية على ورق مصنوع من القطن والتي هي أقدم من جميع المخطوطات الموجودة في مكتبات أوروبا أن العرب أول من أحل الورق محل الرق وليس من الصعب أن يصل الباحث في الوقت الحاضر إلى تاريخ اختراع الورق فمن الثابت أن الصينيين كانوا يعلمون منذ أقدم الأزمان صناعة الورق من شرانق الحرير وأن هذه الصناعة أدخلت إلى مدينة سمرقند في أوائل التاريخ الهجري فلما فتحها العرب وجدوا فيها مصنعا للورق الحريري ولكن اختراعا مهما كهذا لم يكن لينفع في أوروبا التي لم تعرف الحرير تقريبا إلا باستبدال مادة أخرى بالحرير وهذا ما أتاه العرب حين أقام القطن مقامه ولم يلبث العرب أن بلغوا في إتقان صناعة الورق من القطن شأوا لم يسبق كما دل عليه البحث في مخطوطات العرب القديمة ومن الثابت أيضا أن العرب اخترعوا من الأسمال صناعة الورق الصعبة الكثيرة التراكيب ويستند في هذا الرأي إلى أن العرب استخدموا هذا النوع من الورق في زمن أقدم من الزمن الذي استخدمت فيه الأمم النصرانية بمدة طويلة فأقدم ورق موجود في أوروبا من هذا النوع هو ورق الكتاب الذي أرسله جوانفيل إلى الملك سان لويس قبيل وفاته في سنة 1270 ميلادية أي بعد حملته الصليبية المصرية الأولى مع أن لدينا ورقا عربيا صنع من الأسمال قبل هذا التاريخ بنحو قرن كالورق المحفوظ بين مخطوطات برشلونة والمكتوبة عليه معاهدة السلم بين مالك أرجون الأذفونش الثاني ومالك قشتال الأذفونش الرابع في سنة 1187 ميلادية والمصنوع في مصنع شاطب العربي الشهير الذي امتدحه العالم الجغرافي الإدريسي في النصف الأول من القرن الثاني عشر من الميلاد ونشأ عن كثرة المكتبات العامة والخاصة في الأندلس أيام سلطان العرب بما لم تعرف أوروبا في ذلك الزمن أن اضطر العرب إلى زيادة مصانع الورق فانتهوا إلى صنعه بإتقان عظيم من القنب والكتان الوافرين في الحقول في ذلك الحين استخدام البوصلة في الملاحة البوصلة من اختراع الصينيين ولكنه لم يقم دليل على استخدامهم لها في الملاحة وكان الصينيون من ضعاف الملاحين ولم يبتعدوا في أسفارهم البحرية عن الشواطئ فكانت البوصلة قليلة نفعلهم وغير ذلك كان شأن العرب الذين هم من أعاظم الملاحين والذين كانت صلاتهم ببلاد الصين الواسعة كثيرة أيام شك الأوروبيون في وجودها فكان من الراجح أن يكونوا أول من استخدم البوصلة في الملاحة ولكن هذا لا يخرج عن حد الافتراض الذي لا يجوز الإصرار عليه لعدم قيامه على دليل وإنما الذي لا ريب فيه هو أن الأوروبيين أخذوا هذا الاختراع المهم عن العرب الذين كانوا وحدهم ذوي صلات بالصين والذين كانوا وحدهم قادرين على إطلاع الغرب عليه لهذا السبب ومع ذلك فقد مر بعض الزمن على الأوروبيين قبل إدراك فائدته فالأوروبيون لم يستخدموه قبل القرن الثالث عشر من الميلاد مع أن الإدرسي الذي تكلم عنه في أواسط القرن الثاني عشر من الميلاد ذكره على أنه كثير الشيوع بين بني قومه ثبت مما تقدم أن اكتشافات العرب في الطبيعيات ليست أقل أهمية منها في الرياضيات وعلم الفلك وأن معارف العرب كانت عالية في الفيزياء النظرية ولسيما البصريات وأن العرب اخترعوا من الآلات الميكانيكية ما هو على جانب عظيم من الدقة وأنهم اكتشفوا أهم المركبات الكيميوية كالكحول وماء الفضة الحامض النتري وزيت الزاج الحامض الكبرتي وأنهم أبدعوا الزم الأعمال كأصول التقطير وأنهم طبقوا الكيمياء على الصيدلة والصناعة ولسيما استخراج المعادن وصنع الفولاذ والدباغة إلى آخره وأنهم اخترعوا البارود والأسلحة النارية وصنعوا الورق من الأسمال وطبقوا البوصلة على الملاحة كما هو الراجح وأدخلوا هذا الاختراع المهم إلى أوروبا وما يأتي يدل على مقدار فضلهم في الطبيعيات